النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. موكب النور دعانا أقدام دا أطرحنا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا. موكب النور دعانا أقدام دا أطرحنا. عموة الدين تنادي وأخوانا وأخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس الرابع عشر من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة رقيب وعنصر من الجيش الأمريكي الصليبي وعدد من عناصر الجيش الرافضي المرتد بينهم ضابط في الشركات ومقتل وجرح عدد من مرتدي الشرطة الاتحادية والحشد العشائري في داقوق والمشاهدة مقتل وجرح عنصرين من الجيش الفلبيني الصليبي في منطقة باتوكول هلاك وإصابة عنصرين من القوات الخاصة المرتدة في بوساسو البداية من ولاية العراق هلاك وإصابة رقيب وعنصر من الجيش الأمريكي الصليبي وعدد من عناصر الجيش الرافضي المرتدي بينهم ضابط في الشركات ومقتل وجرح عدد من مرتدي الشرطة الاتحادية والحشد العشائري في داقوق والمشاهدة من دجلة بتوفيق الله تعالى اشتبك جنود الخلافة أول أمس مع دورية راجلة مشتركة للجيش الرافضي المرتد وعناصر من الجيش الأمريكي الصليبي في منطقة كنعوس بالشرياط بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك رقيب بالجيش الأمريكي وإصابة عنصر بجروح بليغة ومقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش الرافضي المرتد بينهم ضابط ولله الحمد والمنه وفي كركوك بفضل الله تعالى كما نجنود الخلافة أول أمس لعناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة علي سراي بداقوق جنوب غرب كركوك واشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة ما أدى لإعطاب ثلاث عربات همر وهلاك وإصابة عدد من, من كان على متنها كما هاجم المجاهدون ثكنة للشرطة الاتحادية في المنطقة ذاتها واشتبكوا مع المرتدين بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك أربعة عناصر وإصابة آخرين ولله الحمد والمنه وعلى صعيد متصل استهدفت المفارز الأمنية لجنود الخلافة أول أمس آلية تقل المرتد المدعو علي الرشيد مختار إحدى القرى في منطقة داقوق بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة المرتد نسأل الله أن يعجل بهلاكه كما استهدف المجاهدون أمس عربة همر ودورية راجلة للشرطة للتحادية المرتدة قرب قرية عربكو في المنطقة ذاتها بتفجير عبوتين ناسفتين ما أدى لإعطاب العربة وإصابة عدد من العناصر عجل الله بهلاكهم وفي عملية أخرى تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من أسر أحد مرتدي البشمركة شمال منطقة كفر في كركوك. وبعد انتهاء التحقيق معه تم نحره ولله الحمد وفي شمال بغداد بفضل الله تعالى استهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس عناصر من الحشد العشائري المرتد في منطقة البوعبد في منطقة المشاهدة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخر كما استهدف جنود الخلافة آلية للجيش الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد ننتقل إلى ولاية شرق آسيا مقتل وجرح عنصرين من الجيش الفلبيني الصليبي في منطقة باتيكل بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس تجمعا للجيش الفلبيني الصليبي في قرية إغسان في منطقة باتيكول بجزيرة جولو سولو بتفجير عبوتين ناسفتين ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد وإلى ولاية الصومال هلاك وإصابة عنصرين من القوات الخاصة المرتدة في بوصاسو بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة أول أمس دورية راجلة لعناصر أمنية من القوات الخاصة المرتدة التابعة لإقليم بونتلاند قرب ميناء مدينة بوصاصو بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر بجروح ولله الحمد وعلى صعيد آخر نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من أجواء عيد الأضحى المبارك في ثغور ولاية الصومال ولله الحمد وإلى ولاية غرب إفريقية بتوفيق الله تعالى نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجوم جنود الخلافة على مواقع للجيش النيجيري المرتد في منطقة برنو ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لجانب من أجواء عيد الأضحى المبارك في ثغور البيضاء ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين: هلاك وإصابة رقيب وعنصر من الجيش الأمريكي الصليبي وعدد من عناصر الجيش الرافضي المرتد بينهم ضابط في الشركات ومقتل وجرح عدد من مرتدي الشرطة الاتحادية والحشت العشائري في داقوق والمشاهدة مقتل وجرح عنصرين من الجيش الفلبيني الصليبي في منطقة باتيكول هلاك وإصابة عنصرين من القوات الخاصة المرتدة في بوصاص وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا النصر تجلى واعتل التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا بامنا النصر تجلى وعتل التاريخ شانا فانغض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا أشرق الفجر وغنا عمت البشر ربنا هلل الكون هنيا قد على الحق وبانا موكب النور دعانا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 فتية تأبى الهوانا <تصفيق> لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا لن أدنيا شبوخا ننشر العدل أمانا رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا <تصفيق> موكب النور دعانا أقدم دار اطرحانا رموة الدين تنادي وأخوانا وأخوانا